بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع عشر عليه بقية ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي الجزء الاول الوجه الاول يبدأ حالا مذحج لقب امرأة واسمها مدله وقيل دلة وقيل سميت مذحج لانها ولدت فوق اكمة فاندحجت من اعلاها إلى اسفلها وقال قوم بل الاكمة كان يقال لها مذحج وطيء من ولدها الا انهم لا ينسبون اليها وغلب عليهم اسم ابيهم ونسب اليها اخوتهم فذكرها الطائي ثم ذكر قضاعة لما تبدعيه من القرب اليهم وذكر غيرهم من العرب لأن الإصهار في القبائل وتزوج بعضهم إلى بعض صير بينهم أسبابا من الخؤولة والقرابة البيت الرابع والعشرون وجئتك في قضاعة قد أطافت بركني عامر وبني جنابي البيت الخامس والعشرون ولستنجدت حنظلة وعمرا ولم اعدل بسعد والرباب اي لم اعدل بهما احدا يعني سعد ابن زيد منات ابن تميم والرباب من بني عبد منات ابن اد بن طابخة سموا بذلك لانهم تحالفوا على رب وقيل إنما سموا بذلك لأنهم ضروب شتى فشبهوا بالربة وهي ضروب من النبتة البيت السادس والعشرون ولسترفت من قيس ضراها بني بدر وصيد بني كلابي البيت السابع والعشرون ولحتفلت ربيعة لي جميعا بأيام كأيام الكلاب البيت الثامن والعشرون فأشفي من صميم الشكر نفسي وترك الشكر أثقل للرقاب حاشية حسين في الرقاب انتهت الحاشية البيت التاسع والعشرون إليك أخرت من تحت الطراقي حاشية سيل وقدنا ذاك ورواية الاصل بها مشها انتهت الحاشية قوافية استدر بلا عصابي العصاب ان يعصب فخذ الناقة اذا لم تثبت للحالب وقوله اثرت اي اثرتها من قلبي ونطق بها لساني البيت الثلاثون من القرطاط في الآذان تبقى بقاء الوحي في الصم الصلابي عين ويروى من القرطاط بضم القاف والراء وهو جمع قرط على حد قولهم حمام وحمامات وسجل وسجلات واذا روية قرطاط فهو جمع الجمع كأنهم قالوا قرط وقرطة ثم جمعوا القرطة جمعا ثانيا والوحي هنا الكتاب ويعني بالصم الصلاب الصخرة لأنهم كانوا ينقرون فيها ما يكتبون فهو أبقى لها البيت الحادي والثلاثون عراض الجاه تجزع كل واد مكرمة وتفتح كل باب البيت الثاني والثلاثون مضمنة كلال الركب تغني غناء الزاد عنهم والركاب عين يريد ان هذه القوافي مضمنة ازالة تلال الركب فحضف لأن المعنى مفهوم كما قال المرقش حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة تسع وثلاثين البيت الخامس عشر انتهت الحاشية ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ما يعلم يريد ليس على فوات طول الحياة وكان أبو رياش والنمري يذهبان في قول الخنساء يا صخرة ورى دماء قد تناظره أهل الموارد ما في ورده عار إلى أن المعنى ليس في ترك ورده عار ويشبهانه ببيت المرقش وإنما يريد الطائي أن المسافرين يستغنون بإنشادها عن الزاد والركاب ويتعللون بها في الإدلاج وهذا كما قال الآخر بها تنقض الأحلاس والديك نائم وتعقد أنساء المطي وتطلقوا وكانوا يقولون لبعضهم في الصفر عللنا فينشدهم ويغنيهم وذلك عنى خداش ابن زهير بقوله كذبت عليكم اوعدوني وعللوا بي الارض والاقوام قردان موظبا حاشية نوادر ابي زيد صفحة سب عشرة ولسان العرب مادة وظبا وقال في معناه عليكم بي بهجاء يا قردان موظب إذا كنت في سفر فاقطعوا بي الأرض وموظب كمقعد أرض معروفة وقردان جمع قراد انتهت الحاشية وقال ذو الرمة بمين إذا أبلجتما فاطرد الكرى وإن كان آل أهلها لا نطورها حاشية الدوان صفحة ثلاثمائة انتهت الحاشية البيت الثالث والثلاثون اذا عارضتها حاشية سين وهائدال وان اجريتها انتهت الحاشية في يوم فخر مسحت خدود سابقة عرابي اذا عارضتها اذا عارضتها في يوم فخر مسحت خدود سابقة عرابي اي اذا فاخرت بها في يوم فخر سبقت وهذا مثل البيت الرابع والثلاثون تصير بها وهاد الارض هضا واعلاما وتثلم في الرواب ويروى وهاد القوم حاشية هي رواية سين وهابا انتهت الحاشية اي ترفع من ينشدها حاشية جاء فيضاء قال الصولي وتثلم في الرواب وتثلم في الرواب يريد انها قواف شديدة وقال ابن المستوفى ولو قال قائل انه اراد اذا انشدت صارة الوهاد بالتعلل بها وبانشادها في سهولة قطعها اعلاما وهضابا يعني قطعت بها الوهاد كما تقطع الهضاب والاعلام لسهولة قطعها وهذا نحو قوله وتجزع كل واد وكذا قوله تثلم في الرواب اي تقطع ايضا بانشادها فكأن الرواب تثلم بذلك انتهت الحاشية البيت الخامس والثلاثون كتبت ولو قدرت جوا وشوقا اليك لكنت سطرا في كتابي حاشي احميم ولام الكتاب سين ودال ولو اني قدرت هوا وشوقا لكنت اليك سطرا في كتابي القصيدة الثالثة والعشرون وقال يمدحه محمد ابن الهيثم ابن شبانة حاشية لم ترد هذه القصيدة في سين وجاء في ضاء في نسخة ابن الليث هذه الابيات في ابي جعفر محمد ابن ادم الرازي انتهت الحاشية البيت الاول ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى حاشية ضاء ويروى البرى ايضا قال ومنه اشتقت البرية وهو الخلق لانهم من الطراب انتهت الحاشية المكروب حاشية شرحه ابن المستوفى قال الديمة مطر ايام يدوم بالثرى والمعنى أن نفر المكروب يعني الذي يمطر يستغيث إليها من عطشه لتمطره قال الخار يقول جادت ديمة سمحة القياد للجنوب تستدرها كيف شاءت ويستغيث بها المكان المستمطر فتغيثه انتهت الحاشية ديمة سمحة القياب سكوب مستغيث بها الثرى المكروب الاول من الخفيف والقافية متواتر البيت الثاني لو سعت بقعة لاعظام نعمة لسعى نحوها المكان الجديب البيت الثالث لذ شؤبوبها وطاب حاشية باء وميم ولام وطابت امتهت الحاشية فلو تصطيع قامت فعانقتها القلوب حاشية دان جاءت فصافحتها القلوب وفوقها بين السطور فعانقتها امتهت الحاشية لذ شؤبوبها وطابا فلو تصطيع قامت فعانقتها القلوب البيت الرابع فهي ماء يجري وماء يليه وعزال تنشى حاشية د تهمي انتات الحاشية واخرى تذوب البيت الخامس كشف الزوض رأسه حاشية د ابرز الروض وجهه وفوقها بين السطور رواية الاصل انتهت الحاشية كشف الروض رأسه واستصر المحل منها كما استصر المريب البيت السادس فاذا الري بعد محل وجرجان لديها يبرين او ملحوب عين يريد ان الجب اصاب الري وجرجان ثم جاءها المطر فاخصبطا فكأنهما يبرين وملحوب وهما موضعان من أرض العرب ويحتمل أن يريد اجتماع الوفود إليهما في الخصب فكأنهما لكثرة من ينزلهما من العرب هذان الموضعان حاشية ذكر الخار زنجي في ضاء الوجه الأولى وهو خصب برين وملحوب بهذه الديمة بعد الجد قال وهما موصوفان بكثرة العشب والكلة فلذلك الفهما الوحش انتهت الحاشية صاد غيره يقول من شدة هذه الديمة ودوامها صارت البلدان صحاري مما هدمتها وهذا مثل قوله أيضا فأتت بمنفعة الرياض وضرها أهل المنازل ألسن الوصاف حاشية فيضاء تكملة لشرح الصولي هي وقال الري وجرجان لأنهما بلدان كثيرا المطر شتاء وصيفا انتهت الحاشية البيت السابع أيها الغيث حي أهلا حاشية في متن الأصول كلها حي أهلا وشرح التبرزي هنا الذي يبدأ برواية العلاء حي هلا يوحي بأنها الرواية غير أن التبرزي في شرحه لم ينفي رواية المتن وهي حي أهلا انتهت الحاشية بمغدات حاشية قال الصولي وروى الناس حي اهلا ببغداك وبمغناك ايضا وهو تصحيف انتهت الحاشية وعند الصرى وحين تأوب ايها الغيث حي اهلا بمغداك وعند الصرى وحين تأوب عين ايها الغيث حي هلا شدد حي هلا ولا تعرف إلا مخففة اللام كما قال الشاعر بحي هل تزجون كل مطية أمام المطايا سيرها متقاذف وأصل هذه الكلمة في الدعاء يقال حي هل, هل يا رجل قال لبيد ولقد يسمع قول حي هل حاشية يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي حي هلو الدوان صفحة ثلاث عشرة انتهت الحاشية وانما قال حي هلا بالغيث اي انه يجب ان يفرح به ويرغب في قربه ومن ذلك الحديث اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر أي ينبغي أن يذكر ويقدم ويجوز أن يكون الطائي سمعها مشببة في شيء من شعر العرب ولو كانت في قافية لجرت مجرى قوله كأن مهواها على الكلكل والمغدى من الغدو والمصر من صور الليلة وتأوب أصل الإياب أن يجيء الرجل مع الليلة وكثر ذلك حتى يقيل للغائب إذا قدم قد آب ومن روى حي أهلا فهذه كلمة مرفوضة إلا أن يجعل حي في معنى هلم وينصب أهلا بفعل مضمر ويجوز أن تكسر الرياء في معنى التحية أي حي اهلا حاضرين بمغداك حاشيه قال ابن المستوفى وكسر الياء احسن لعدم التمحل والباء في بمغداك تتعلق بحي فعل الامر لا بصفه اهلا المحذوف لان الباء فيه ليست ظرفا لاهل وانما اراد حي بمغداك اهلا أي وقت مغداك ليوافق ما بعده ولم يرد حيه بمغداك ايجعل تحيته بغدوك كما تقول حيه بالسلام انتهت الحاشية البيت الثامن لابي جعفر خلائق تحكيهن قد يشبه النجيب النجيب البيت التاسع أنت فينا في ذا الأوان غريب وهو فينا في كل وقت غريب صاد أنت يخاطب الغيث وهو يعني الممدوح وغريب لأنه لا يوجد له شبيه أبدا البيث العاشر ضاشك في نوائب الدهر حاشية د الخطب قاف يحدث النائبات او تعتريه انتهت الحاشية ضاحك في نوائب الدهر طلق وملوك يبكين حين تنوب حاشية في الاصول كلها يبكون عدا نسخة ايباء وشين انتهت الحاشية قاف يصفه بأنه لا يجمع المال ولا يحفظه بل هو نهب إما للنائبات التي تنوب على العادة المألوفة في الأزمنة وإما بأن يسلط عليه من النوال والإعطاء ما يجري مجرى النوائب فيفرطه قال والملوك ليسوا على هذا بل يبتجون من الخطوب اذا حلت بساحتهم واثرت في احوالهم ويدل على هذا ما بعده وهو البيت ال11 فاذا الخطب راث حاشيه م و ل و ض و د و انتهت الحاشيه نال الندى والبذل منه ما لا تنار الخطوب حاشية قال الصوري في شرحه اذا طال الخطب فبلغ كل مبلغ نال نداه وبذله وراء ذلك حتى يزيله فنال منه الندا اكثر من ذلك وقال ابن المستوفى والذي اراه انه اراد ان هذا الممدوح كلما أطال عليه الخطب نال منه الندى والبذل في إنفاق ماله ما لا تنال الخطوب منه ويجوز أن تكون الهاء منه عائدة على ماله ويكون قد حذف المضاف إليه وفي نسخة أي هو أذهب لماله من الخطوب ومنه أي من الممدوح وقال الخازندجي ويروى واذا الخطب زال انتهت الحاشية البيت الثاني عشر خلق مشرق ورأي حسام ووداه عذب وريح جنوب صاد ريح جنوب مثل اي ناحيته تغني كما ان الجنوب تأتي بالغيث وبها يكون الخصب وقيل ريحه جنوب تجمع إليه المعفاة كما تجمع الجنوب السحاب حاشية بقية كلام الصلي كما جاء في شرحه وهذا المعنى الأخير من قول الشاعر ليالي إذ سمع الغواني وطرفها إلي وإذ ريح لهن جنوبه أي اجمعهن بحسني وشبابي كما تجمع الجنوب الغيمة انتهت الحاشية البيت الثالث عشر كل يوم له وكل اوان خلق ضاحك ومال كئيب صاد هذا هو قول ابي نواس تكي البدور لضحكه والسيف يضحك ان عبس البيت الرابع عشر ان تقاربه او تباعته مالا تأتي فحشاء فهو منك قريب البيت الخامس عشر ملتقى وفره ونائله مذكان الا ووفره المغلوب البيت السادس عشر فهو مدن للجود وهو بغيض وهو مقص للمال وهو حبيب البيت شرح البيت السادس عشر مدن للجود من نفسه اكراما له وهو بغيض عند غيره ومقص اي مبعد للمال من نفسه وهو حبيب الى الناس كلهم البيت السابع عشر يأخذ الزائرين حاشيه ضاء ويروى يأخذ المعتفين وهي رواية دال انتهت الحاشية قصرا ولو كف دعاهم إليه واد حاشية فضاء روى الخار زنجي خصيب انتات الحاشية يأخذ الزائرين قصرا ولو كف دعاهم إليه واد خصيب البيت الثامن عشر غير أن الرام المسدد يحتاط مع العلم أنه سيصيب صاب يقول. يأخذ الزائرين قصرا ولو كف لجاؤوه فمثله كمثل الراع الحاذق او فمثله كمثل الراع الحاذق يعلم انه يصيب كيف رمى ومع ذلك يحتاط بان يصنع صنيعا جدا القصيدة الرابعة والعشرون وقال يعود محمد بن عبد الملك الزيات في علته حاشية قال الصلي وقيل هي في غيره انتهت الحاشية البيت الاول لا عيش او يتحامى جسمك الوصب فتنجلي بك عن خلصانك الكرب حاشية دان عن اخوانك النوب ورواية الكرب فوقها هابا اخوانك انتهت الحاشية الاول من البسيط والقافية متراكب الوصب دوام المرض وعذاب واصب ايداء واوصب الحمار اذا دام على سوق اتنه قال العجاج اذا رجت منه نجاءا او صبى حاشية باء ونون اذا رجت منه رجاء انتات الحاشية البيت الثاني لعن ابا جعفر واسلم فقد سلمت بك المروءة واستعلى بك الحسب لعن ابا جعفر واسلم فقد سلمت بك المروءة واستعلى بك الحسب لعن كلمة تقال للعاثر معناها ان تعش من عثرتك واستعارها للمرض لانه جعله كالعثار البيت الثالث انا جهلنا فخلناك اعتللت ولا والله ما اعتلى الا الملك والادب حاشه لام وميم ويروى الا الظرف والادب انتهت الحاشية وقال فيه ايضا حاشية زيادة عندها انتهت الحاشية البيت الاول يا مغرس الظرف وفرع الحسب ومن به طال لسان الادب حاشية هاءلان وهاميم لسان العرب انتهت الحاشية البيت الثاني إن عهدناك أخا علة بالأمس نالتك ببعض الوصب فكيف أصبحت ولا زلت في عافية أذيالها تنسحب كسرة الحاء سناد عند الخليل وعند الأخفش ليس بسناد القصيدة او المقطوعة السادسة والعشرون وقال البيت الاول ابا جعفر اضحى بك الظن ممرعا فمل برواعيه عن الامل الجذبي رواعيه اوائله ومباديه حاشيه قال ابن المستوفى اراد جمع راعيه اما للمبالغة في المذكر واما على اصل المؤنث وجاء بذلك لقوله ممرعا وهو الكثير النبات ولقوله الامل الجب انتهت الحاشية البيت الثاني فوالله ما شيء سوى حاشية ويروى سوى الود الود سوى ان تعيش لي انتهت الحاشية فوالله ما شيء سوى الحب وحده بأعلى محلا من رجائك في قلبي آخر البائيات في الأصل وفي نسخة المرزوقية القصيدة السابعة والعشرون قافية التاء وقال على قافية يمدح حبيشة ابن المعافى قاضي نصيبين ورأس عين حاشية جاء في د بعد قوله قاضي نصيبين وهي غريبة في شعره وفي نسخة كاف جاء وكان ابو مالك لا يعرفها انتهت الحاشية البيت الاول نسائلها أي المواطن حلتي وأي ديار حاشية في ظا روى الآمدين وأي تدار وهي في هأباء انتات الحاشية أوطنتها وأيتي نسائلها أي المواطن حلتي وأي ديار أوطنتها وأيتي الثاني من الطويل والقافية متداركة أوطنتها جعلتها وطنا عين جرى في هذا البيت كلام في دار العلم ببغداد وكان ثم رجل يعرف بحمد بن الوليد الواسطية قد قرأ على ابي سعيد السيرفي وابي علي الفارسية فحكى عن ابي سعيد انه كان يقول إن أبا تمام أراد أيه بالوقف من قولهم أي وأيه ثم قصر كما قال عن طره إن امرء سأموت إن لم اقتلي حاشية صدر البيت فقني حياءك لا أبالك واعلمي انتهت الحاشية وهذا قول ضعيف جدا وقد حمل بعض الناس الفرار من قصر التاء في ايتي على ان روى وعن اي دار لتكون الكلمة التي في القافية معطوفة على اي المخفوضة بعن وكان الذي سأل عن هذا البيت ابا نصر احمد ابن يوسف المنازي فقال إنما أراد أيت في معنى تأيت من التأي وهذا قول حسن وهو يشبه مذهب أبي تمام في الصنعة إلا أن المعروف من كلام العرب تأييت ولم يجئ في أشعارهم أييت حاشية قال الآمدي في ضاد قال الأمدي في ظ ولم أسمع فيه أيا بالمكان إذا أقام به وإنما يقال تأى وتأيت وتأييت بالمكان إذا تحبست فيه وأظنه أراد أيت على تكرير السؤال وهو من لفظه الرديء وقال ابن المستوفى ونقلت من خط يحيى بن محمد بن عبد الله الأرزني مما كتبه على حواشي كتاب الأمدي السؤال في هذا البيت عن ايه الذي هو القافيه لما كسره وهو يستحق النصب اذا كان تكرارا فيقال انه قدر فيه السكون الذي يجوز في القوافي ثم اطلقه الى الكسر كما يطلق الساكن انتهت الحاشية ويجوز ان يكون ابو تمام سمعها في شعر قديم لانه كان مستبحرا في الرواية وطرح التاء الاولى في تأييت جائز في القياس كما قال غنيت وتغنيت وبخترت وتبخترت ورهيأت, ورهيأت السحابة وترهيأت ونحو ذلك البيت الثاني وماذا عليها لو اشارت فودعت الينا باقراف البنان واومة عين فرق بين اشارت والينا بقوله فودعت وذلك جائز وأومت جاء به على ترك الهمز وقد حكي أومأت وأومد وومأت وومت وأنشدوا بيتا ينسب إلى العرجي أومت بكفيها من الهودجي لولاك هذا العام لم أحججي وقال آخر فقلنا السلام فاتقت من أميرها فما كان إلا وامؤها بالحواجب حاشية البيت في اللسان مادة ومأة غير منسوب وقال انشده القناني انتهت الحاشية البيت الثالث وما كان الا ان تولت بها النوى فولى عزاء القلب لما تولتي البيت الرابع فاما عيون العاشقين وأما عيون الشامتين فقرتي البيت الخامس ولما دعاني البين والليت إذ دعا ولما دعاها طاوعته ولبتي البيت السادس فلم أر مثلي كان أوفى بذمة ولا مثلها لم طرع عهدي وذمتي البيت السابع مشوق رمته اسهم البين فانثنى صريعا لها لما رمته فاصمتي يقال اصمى الرامي رميته اذا قتلها مكانها وانماها اذا تحاملت بسهمه فغابت عنه وفي الحديث كل ما اصميت اصميت ودع ما انميت البيت الثامن ولو انها حاشية كاف وضاء ولو انه وقال ابن المستوفى وروي بهاء التأنيث ومن رفع غير جعل الهاء للشأن او القصة ورفعه بالابتداء ومن نصب غيرا ابدله من الهاء انتهت الحاشية ولو انها غير النوا فوقت له باسهمها لم تصم فيه واشوتي اي اصابت الشوى واخطاة المقتل البيت التاسع كأن عليها ميم ولام كأن عليه انتات الحاشية الدمع ضربة لازب حاشية ميم ولام وكاف ودال لازم انتهت الحاشية اذا ما حمام الايك في الايك غنتي كأن عليها الدمع ضربة لازب اذا ما حمام الايك في الايك غنتي والايك الشجر الملتف واكثر ما يقولون غن الحمام وحمام مغن والتأنيث جائز في كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الها مثل نخل ونخله وتمر وتمر إلا أن بعض جموع هذا النوع يغلب عليه التذكير وبعضها يغلب عليه التأنيث والوجهان جائزان في ذلك كله البيت العاشر لإن ضمئت أجفان عيني إلى البكاء لقد شربت عيني دما فتروتي البيت الحادي عشر عليها سلام الله ان استقلتي وان استقرت دارها واطمأنتي البيت الثاني عشر ومجهولة الاعلام طامسة السوى اذا اعتسفتها العيس بالركب ضلتي البيت الثاني عشر شرحا الاعلام جمع علم وهو كل ما يهتدى به من جبل وغيره والصوى جمع صوة وهي اعلام من حجارة تنصب ليهتدى بها عين وقوله اذا اعتسفتها العيس هذه الرواية اثبت من الرواية الاخرى التي هي الريحة لأن قوله بالركب يشهد بأنه قال العيسى البيت الثالث عشر إذا ما تنادى الركب في فلواتها أجابت نداء الركب فيها فأصدط عين أصدط أفعلت من الصدى والأشبه أن يكون من الصدى الذي هو طائر اي اذا ناضى الركب اجابهم الصدى ولا يمتنع ان يكون من الصدى الذي يجيب الانسان اذا صاح حاشية فيضاء تكملة لكلام ابو العلاء قال والقول الاول اشبه انتهت الحاشية البيت الرابع عشر تعسفتها والليل ملق جرانه وجوزاؤه في الأفق حين استقلتي البيت الخامس عشر بمفعمة الأنساع موجدة القرى أمون الصرى تنجو إذا العيس كالتي عين الأنساع جمع نسع وهو سير مضفور ومفعمة مملوئة يريد انها ذات بدن فهي تملأ الحبال والانساع والموجدة من قولهم اجده الله اي قواه والقرى الظهر وامون الصرى اي يؤمن عثارها عند الصرى انتهت البيت السادس عشر طموح بأثناء الزمام كأنما تخال بها من عدوها طيف جنتي البيت السابع عشر إلى حيث يلفى الجود سهلا مناله وخير امرئ شدت إليه وحططي حاشية كاف وحلتي وروتها ضاء انتهت الحاشية ع. يروى حططي بفتح الحاء وضمها فمن فتح الحاء جعل الفعل للناقة كأنها إذا نزل الركب عنها فقد حططه وحطط يحتمل معنا آخر وهو من قولهم حطط الناقة في زمامها إذا اعتمدت فيه ومنه قول النابغة فما وخدت بمثلك ذات رحل حطوط في الزمام ولا لجون حاشية الديوان صفحة خمس وخمسين واللسان مادة حطط والاساس مادة لجن والرواية فيها ذات غرب والناقة الحطوط النجيبة السريعة واللجون الثقيلة المشية انتهت الحاشية وإذا رويض ضم الحائفة معناه أنيخة البيت الثامن عشر إلى خير من ساس الرعية عدله ووطض أعلام الهدى فاستقرت البيت التاسع عشر حبيش حبيش بن المعافى الذي به حبيش حبيش حبيش بن المعاف الذي به امرت شبال الدين حتى استمررت حبيش ماخوذ من الحبش وهو الجما انتهى الوجه الاول